اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا اشرح صدورنا اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وقوب وركوعنا والسجودنا ودعانا يا رب اللهم لا تخرجنا من الدنيا توفني مسلما توفني مسلما والحقني بالصالحين يا من يا Allahümmä innaka affu kelim Ya ilaha illa نذا نيو انا الفقير اليك يا رب فانت عني عني غنيو انطف فيا فيا صيل وانت رب رب القبيو انطف فيا فيا صيل وانت رب رب كل يفنا دفنا ويابلا كله يفنى يفنا ويفنا وأنت وحدك وحدك حي وأنت وحدك حي.